يا سهمي في ما طوا اغيره بس وخذوني سبحان الله كذلك انل كلمة وقرا انه و... ومن الله برزق الى يوم يبعثون هذا البرزق هو نعيش في المرحلة اللي نكون في القبور، الناس الحين تحت الأرض كانوا معنا إخواننا أخواتنا لا ندور بعيد نقول من أيام السلف إخواننا وأخواتنا اللي ماتوا قبلنا، وين واحد الآن؟ إما أحدهم منعم مصروش له قبر من رياض الجنة. وقيل لها كما قال العسابة نامي نومة العروس وهي ترى يأتيها من طيب الجلة وروحها وريحانها تخيلي فتح لها الله شافت قطرها وشافت النعيم الملائكة شافت الحلم الخصور الاستيجان ثم قالت ربي أقن الساعة يقال لها نامي نومة العروس وأخرى أسأل الله لا نكون منهم ضيق عليها قبرها حتى اختلبت أضلاعها فهي فيه ضيق واشتعل عليها قبرها نار أعاذين له إياكم لما وقلت ما, ما كانت النار قالت ربي لا تقل الساعة الأولى يقول النبي عليه الصلاة والسلام جاءها رجل حفن الوجه حفن الثيار وجهه نور فأول ما رأسه استأنزت في ذات القبر المظلم فقالت من أنت وجهك الذي يأتي بالخير قال انا عمل في الصالح سمع الكلمة خط بسحتها من يوم خط وفكرت حياته حياته وفكر جنيا أنا عمل في الصالح كنت سريعة سباقة للخير بطيئة عن الشر في الثانية قد فيها رجل في ثواظ الوجه ومظلم و... يعني يأتي بالشرق فأول ما ترى تقول له وجهك الذي يأتي بالشرق من أنت فيقول أنا عملك السريع كنت سباقة في الشر ماذا تسمع الزوتوف لتأخذينها عطول على, على أدارتين موافق تستقبلين إذا كان وقت حطتني عندك إذا كان في أدعي أو باب امسح فيه إذا كان فيه والله صور تركت فيها وبنتت للناس كنت سباقة إذا سمعت عن غنية رح تقول للناس الناس ما سمعت نطاتك نصر أمرك الوام طلع والله أدحان قال كنت سباقة في الشرط هذا الكلام أخوات الغاليات إحنا اقتنعنا فيه ولا اقتنعنا والله سيحفر هذا والحق الحق إحنا خلقنا أطلا لهذا لكن كون نسينا هذه مشكلة كل واحد منا. وَمَا خَلَطْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَابُدُونَ هذا هو أصلا سبب وجود وجوزكم هنا في هذه الأرض كلها تعالوا لتقرب كيف نعرف السعادة يا جماعة الان هذه راحة تضيعت من الصلاحة تتعرض على الشيء وكنا بالوزنة وضحك شوي. والله الذي لا اله غيره ما تعرف اش معنى سعادة اصلا عشان تحصلها عشان فينا يوم مسكر في وجهها ووزارج في جرها ومكتأذر وجيها وقوصة ويوم هذا الثاني والله يا جماعة تأثينا خطر ونشوقها كله يسر في وجهها في التماعة ايش هذا الضبن ما خلقنا الله لهذا يا اخواتي يوم والله كل واحدة من خوياته قالت خان خ أيش الخيانة هذه سبحان الله وأنتي من أول ما كنتي الله عزوجل كنتي أمين هذه أخوات الغاليات تعالوا شوف الحين رأيت كل ما تسوية هالمشكلة وطلع مع مرة في السنة ولا مرة في الشهر ونفسه خوف تعالوا يا جماعة نشوف ناس عاشوا أكثر منتها القضية ناس ترنيميا تعالوا شوفوا حياتهم أنا كنت في أمريكا الله في غانزو ألمانيا يا جماعة والله عش بينهم شوفت الابران اللي عاش فيه متأكد أقسم بالله أكبر كمية بروجات حبوب نفسية تباع في العالم تباع في أمريكا اكثر الشركة تسدانة في امريكا كل العالم مرضو نفسيين تطلع معه وتطلعك بالشكل شوي خداع خباع وحالي بيدخل في حياتكم جوا شوي تشوفين الانتحار طيب يا جماعة انت تنزعرون وانتزمون كل يوم وتتنعون اغاني كل يوم ومراقص كل يوم وشراب كل يوم اجل اجي انا هو اضغر اوصل بسرعة لكم يا جماعة شوف العالم حالات الانتحار عندنا طالت اكثر ليه نرجع نقول ما عرفنا ايش معنى السعادة في شون فرق بين في فرق بين ضحك انا اقدر اضحك قدام الناس واشق الابتسام وانه لعينه وانا محترق من داخل ممكن اكون عادي ولا ابين للناس وابكون اسعد مخلوق في الدنيا تقول ان نفسك اجلس عشر ديائق الحالك بدون اي شيء بدون جوال ديش تلجاهت ما تقدر وتبغى من ما تقدر وتفكر وده. وفي ناس عايش حيات اثنى ما جربناها عشان ان كده بليك موري راكي تجربين حياة الصحة لانه عارف لو دل فيها الله اقسم بالله ما خلينا طيب تعالي نشوف اش معنى حياة الصحة هل اني احرم نفسي من الاشياء هذه يعني وعيش صح انا الان انت جماعه الناس تشوف المضره يسوي كل شيء ثم بعدين يدخن قام بعدين موي ما عاد كفاه دخان فاشل وهو يدخن وفي سيارته غاني وطالع كل البنات وما تنزل بنت من من زي ما قاعد ناظر كذا وما يقول فاشل سبحان الله وبعد شوي طاح في الخمر عشان ينسى ينسى ايش هو مسوي اللي ضواه ليش عشان ينسى الهم اللي هو عايش فيه والضنج ثم بعدها ما نفعت بأي رسيح المخدرات عشان وضعها أقوى شوي ثم بعدها في النهاية ميت في حمام أسأل الله ننونكم العالمين هذين نتخبطون احنا ما يعني نصبنا عبره ما ننظر فيها مجموعة سبحان الله صدق هذا ليش طفشانة الآن ترى كل هذه المشاعة اللي قاعدين نسويها قاعدين نحن قضية الطفش اللي سماه رب العالمين في القرآن إذا إذا تبغون تشوفينه بدون تفسير ما نبغى نفسر نبغى نشوف واقع قدامنا ناس عايشين ضل عايشين ضلام في حياتهم لازم تطلع اليوم نطلع طفشانين وراحت راحت المكان هذا قاططفش من هالمكان جناح المظة في طفش في طفش في طفش زين تموت ثم تشوف الطفش الحقيقي تحت الأرض. تعال نشوف كل هذا الشعرين سوي إحنا هل هل الطفش وين نبدأ عشان نحاول نحله؟ السعادة أخت الغالية أقسم بالله. واقسم بالله واقسم بالله لن يجد لن يجد لا, لا احد قادر على ان يدخلها في اعماق قلبك ويجعلها طالعه من جوبك مو من برا بعض الناس عارفها في فيلم معبر انت في فيلم باكسدرها في واحد كان نفسه تكسر سماع ان واحد درس ادبي السنه الثامنه بشيء تكسرها شوي ومن بعده خلاص انتهت سبت وتطقت كلها اشياء مؤثرات خارجية بس الروح المؤثره عزمها تنوع جلب وحده واذا رأتها الوحده او غارس يمدع تتجد بعض سبحانه رايش احياتها هذه والله مني حياتك كيف يعني السعادة تطلع من جلبك هذا اللي تبغيرها انت وهذا اللي يوددتها والله إن إن إن انت حاولين تسجدون ليه النهار يا رب تبثني على هذا هذا اللي الشيطان يبغى يحرمك منها لينتم تموتين لذا اخرينت من السعادة اللي فوق الارض وهذه سحرين منها بحلاب سحرين منها يوم العرض أسأل الله أن يعيدني وإياه تعالوا شوف سأعلم تشوف ماذا ومن أرضى له الله أكبر وَمَنْ أَرَضَ ذَكْ رِيْسًا الله أكبر لأنه قوين جاء الله أكبر عشان تستخدمينه إذا عندنا مكان جانت في هالرب في البيت لبون مسكرة صعب نقعد نشيل هالتهريب وكل شوي كابين نحطه نكوبه لا سكره وعرف من وين جاي عشان فرتاح ومن أعرض بكرى فإن لو ما إيش فان لو ما إيش توبنك ض ضيق من نكد كاس كآبة كاب وكذا وَنَأْشُرُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَاءِ هو إحسن قفشان ويشوف فكيف في, في القيامة وهو ما يشوف والشمس قد رميه هذا الكلام صح صدقي أو لا تصدقي والله هو صح إِنَّ رَادَ اللَّهِ حَقًا فَلَاْتَهُرَنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنِّيَا ولا غرّنكم بالله غرّ فَإِذْ سَأَلِي أَسْلَعَ الْكَمْلِ الْأَعْلَىٰ وَمِنْ أَعْبَالِكَ رِفْعًا لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ رَوَمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَلٌ قَالَ رَبِّ لِمَ لما حشرتني أعمى وقد كنت بطيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجذي من أسرط إيش يعني آياتنا فنسيتها ولا يبدين عزينة قام السلبس العزين الزينة اللي تحتاج لها عباية تغطيها الله يقول العباية مفروض ما يتم فيها زينة عشان تجلب الأنظار هذه عباعتها تجلب الأنظار فقال فلنسيتها ظلناك بس انت ما تبغي يقول الله عز وجل <تصفيق> فلان تخضعن بالقول فيقوما الذي في قلبي مرض انيت عند محل في السوق والله طيب عشان وعشان خاطري طيب ترى عشان شلون انا بدو كنسولج كل يوم ونعلم بنات امناطره وبنات خالاتنا كذلك اتت ساياتنا فلسيفه انت ما غلطتي يا اختي نفسك عشان خمسه ريال لا عشان انت ريال ف قل وإذا سألتمون متى فتأولون وراء الحجاب هذا سمع السلام المكتوب هذا أصل الضنك اللي عندنا عن ذكر الله ذكر الآيات وأحاديث ولا أحد فعل شيء تعال اليوم أقول لك أنتي شو تبغين تبغين سعادة السعادة اللي تبغينها مولاه لما تصير ضغة حالك إذا راحت خلاص انتهت سعادة لو لا أنتكم مؤثرة لا أنا أبغى في هاللقاء هال بإذن الله أن نعرف الطريق اللي كيف تطلع في من داخلك لأجل هذا ابن سيمية على رحمة الله المتجنه ينظر فيه ومسكرون أبواب وشلسلون الفراسة قال ما يفعل أعدائي بي يقول شبغون يصمدون الكلمات في قلبك يقول ما يفعل أعدائي بي يبغون مني انا جنتي في صدري وهل يحسبون اني انا ساعتك ملالة ولا ساعتين وارجع باي صدري ولا ساعات شيف اصنعه ولا برنامج اطابة يقول انا جنتي في صدري انا سجني خلوة اصبر لو ما تجنيوني انا بجع اتعبد ربي لاني حبيبي وهو معي سبحانه في كل مكان اذا انت يعني تقرح ان واحد تحبه يكون معك هذا ما رب العالمين أكثر شيء فما يهنون سبحانه وتعالى ولا يغيب لحظة فإذن أنا أتعب إنسان أنا أصدر لما أتدروني أنا أتعب أحب وقت عندي يوم مني رب العالمين جنة في, في خضرين أنا تجيني خلوة طيب لو طاردوني إخراجني البيتي في سياحة في أرض رب العالمين هو معي في كل مكان أصدر طيب قتلي قرقتلي شهادة فهذا سيفضي جنة ثلاثة نظر هذا كيف ازاقني انا اذا قتلتين جوابنا اه اه اه مش تنالي رب العالمي انا اصلا جالت اتعب لليوم اللي بجاب له سبحانه وتعالى اتعب اليوم اللي وقفني بني سبحانه وتعالى تسدمني انا جاعة اشتري اصلا مخلوق هنا عشان حتى, حتى مات كثير فاما من ثقلت موازينه فهو في الواضية عيشة في الواضية نقل في عيشة الضنكة في عيشة الواضية إيش العيش الراضي يا رب جنة عالية قطوفها دانية كلوا أشره وليئا بما أسلكتم في الأيام الخالية وإما تنظر في جنتها تنظر تنخل في قطر عمرها ما تذكرت أنت شيء في هذه فما دارك يقول هذا القصر لك سفه لنا يا رب العالمين تجري من تحتهم الأنهار ودالية عليهم قبلانها ودللت قطوف وتدلينا كندر ويطاف يَطُوفَ عَلَيْهِمُ الْبَانُ مُخْلَدٌ إِذَا رَأَيْتَهُمْ عَسَبَتَهُمْ لُؤْمًا مَسْرَعَةٌ وَإِذَا رَأَيْتَ فَأَعْثِمْ أَيْنَ كَانَتْ بِغَيْرِهِ صَارَ فِي الدَّامِ فَيُبْقَى الْوَهَيْدُ وَإِذَا رَأَيْتَ فَلَمَّا رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ذُو عَلَى صُورَةِ يُوْسُفَ عَلَيْهِ تحتضنهم كما طالوا قيم أربعين سنة أذكر من عمرها كلها إيش هذا إيش هالحياة هذه كلها فهنا نبغى السعادة تطلع من قلوبنا وين يا ربي كيف نحطنها فمن تبع هداي بدأ في اليوم فكرت تعرف انها قاعدة عايشة فونام كل شوي بس تعادت شوي خمس دقايب وطروس عشرة دقايب وطروس ثلانا تزعل عليها وينفذرها وواحدة تقول لها حافظكم زين ينكسر خاطرها شافت التقرام هذه لعيشة فيها كل شوي متكتر خاطرها متكتر خاطرها وينفذرها دع لانا تبرة انتحر فبدأت الان تفكر وين تلقي الحياة فتحت كتاب الله عز وجل فلانتب يا هداي بدأت تفكر ربها جل جلاله اللي هجرته وهجرت سبيله وسبيل رضاه بدأت يوم تفكر أن هو الذي أعطاها سبحانه هو الذي حركها هو الذي كشف عينها وغيرها أعمى هو الذي أعطاها الآذان ولو شاء أن يجعلها صماء بين الناس ما عتمتك تلفون غصب عليها لو شاء الله لأشياء أقدامها ويديها ما عليك داوة ترفع أصلا عشان ترسل بلوتوث ولو شاء لو شاء لو شاء بدأت تفكر كيف أرضي سبحانه وتعالى البيهة فتح النصحة فمن تب يا هداي الناس يقولون من تبعه دى الله وصارهم طيئة يجد فدرة الله يقول سبحانه وتعالى فمن تب يا هداي فلاخركم عليهم ولم يحذنون مصدق ومن صدق الله عز وجل الله يقول من اتبعه دعو دينا صار طح ادخل السعادة من الاعماق كلها نصدق الناس نصدقهم اللي يبغى يصدق الناس صدقهم واللي يبغى يصدق رب العالمين ومن اصدق من الله قيلا ومن اصدق من الله حديثا وعد الصدق الذي كان يوعدوهم تعالوا شوف الثاني فدام ودائي لا يا ثانيه فدام فلا خوف فلا يضل ولا اشقى يقول ساسعده ولن يضل في طريقه ولا يخاف عليه سوء امنه ولا يحزن ساسعده هنا هذه هي السعادة ايش نحصل عليها تعالوا نشوف في القرآن ايش اللي يخلي الناس يزعلون ايش اللي يخلي الناس تسعدون اما ان حاجه يبونها ما طارت أو إلا هذا ما يبغونه صارت، فتعال شوف لو تعلق قلبك بالقرآن فبيتنظر للناس وتنظر للأمور من فوق، حتى ننظر من زاوية واحدة ساكين، تعال شوف شوف الحياة الصحن على القرآن، طمأننا عليك القرآن لتشقى، يقول لا أعطناكم القضاء عشان بس لو تعلمت القرآن ما يبي صدرك أبداً صحيح ممكن والله ممكن. تعالي شوفي الآن لما يرضى الله سبحانه وتعالى عننا يقول جل جلال جلاله شحيه القدس من آذاني وليا فقد آذنته بالحرب يقول أية واحد أو وحدة عادي امرأة او كتاه دائما همها ترضيني في كلامها همها وسيرضي رب العالمين اي كلمة ما ترضي ربي العالمين ترجعها وتستغفر اي لبس ما يرضى ربي العالمين مباشرة تغيره وتقول وعجلت اليك ربي لترضى والله ولا يهمني اهم شيء لبسي يعجبك يا رب العالمين ما عليه الناس ان صح من الوج فالكل هين فكل الذي فوق التراب ترابه اهم شيء عندي رب العالمين قال هذه لي اهم شي عندها رب العالمين من عاداني وليا فقد آذنته بالحرب وفي دواية الحديث الدقائي وفي دواية يقول فقد داردني بالمحاربة يقول اي طواعي يتعرض لك با اتكتل فيها سبحان الله يعني معناته ان خوفي من الناس هذا كله ان يمأذقني النوم يروح اين عن نروح شوف بدأت تحسين بسعاد بنت الأشياء المشاكل توخر عنك يتولى رب العالمين طيب راحت قال وما تفز أنا يا رب أرى عصي من أولياء شيء أسوي قال وما تقرض عدي إلي بشيء أحد إلي من صراطته عليه يقول أحب عمل يعمله الإنسان أحب العمل مو أحب الشخص أحب العمل الأشياء اللي صرخت عليها يعني صلاة الفجر تكون في وقتها صلاة الظهر في وقتها صلاة العصر في وقتها جميع الصلوات في وقتها قريب يا ربي أنا أبغى أتميز أبغى أتميز الآن فا إيش أسوي سمي الحديث يقول الله عز وجل وما يزار عدي في بنات وفي رجال وفي نساء يعني يتقمصون الفرص اللي يكسبون فيها صفقات على رب العالمين شوف الدور اللي في الحديث شوف الكلم اللي في الحديث قال وما يزال عبدي يتقرب إلي الله أكبر شوف الآن طريقه جارس طريق سعادة ان أي شيء تبغين يصير تبغى تجربين تعالي جربي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنواطن تبغى تنوم وتقوم في الليل مرة يتاعة عن فجر تقول أبغى أتميز مع رب العالمين أبغى العطاء يصير عندي أكثر أليس له ملك السماوات والأرض أليس هو قادر أن يجعل النار اللي أشوفها ضردا وتلاما كما جعلها على إبراهيم أليس هو قادر سبحانه وتعالى أن يجعل الكهف؟ المغارة المخيفة أن يرشل فيها رحمة كمان فعل لأصحاب الكهف لا والله أبدون جبل وأأخذ الحديث وأطبقه وأتقرب لله وما يزالوا أبي يتقرب إليه بالنواطن ركزت ساعة الجبل ثم قالت لا أبرد كدها جبل أبحثها ثلاث أبحثها ثلاث ونص أمان عليش أمان بدي أغنية جدولي عشان رب العالمين أهم شيء ما عندي أحد أغنى من رب العالمين وهو لا أحد يؤطيني ويكرني ويسعدني مثل رب العالمين ولا حديدني جذبني خير من أي مكان إلا رب العالمين فقامت قبل يظهر ساعة بنصف ساعة بربع ساعة هي وسأنها الكل سابق والكل ناطف الهدف النصر وما يزال عبدي يتقرب إلي من نواطن حتى أحبها الله أكبر ما أجل أن يكون عندنا هدف هدف أن يحبني رب العالمين أما أن أحب رب العالمين هذا مهدف الكفار يحبوا رب العالمين لا كل شيء يكون ماشي من خلقهم لا ان الله الذي له السمع والابصار ومن يخرج الحي من الايكون لا نريد الله يحبنا تخيل مثل هدف عندك أنه يرضى عنك ويحبك عدايه ما تنفع اليوم اسفها بتاثر بالرب العالمين العالمي اليوم سيديات بتاكدناها والله انصفها اليوم جوال بلا جوال ما يرضى والله أنسى اليوم وبع أي شيء يرضى وما يزال عبدي يتقرب الي بالنواقل والله عز ماع في ناس صادق اللذ وتسابق في النهار والله إجماع في ناس تبدأ تلبس نداءات تبدأ تفتح الشارع ومع ذلك والله مهيأ لها الجو ولا ما ما عند أحد ولا أحد كلام لكن تبغى ميّد عن رب العالمين تبغى يبنها قصر في جنة النعيم تبغى ذات اللي على صورة يوسف عليه السلام شافت الناس تابقين في رياض بل تدور مليارات فقالوا ما يزال عبديا تقربوا إلي بالنوافل حتى أحبك فإذا أحببتها خذ اللي بعدك إذا وقعت الهدف ورضي الله عنك قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبطره الذي يبصره ورجله التي يمشي بها ويده التي يطش بها ولئن سألني يقوله مدام صلاة وغيرت كل شيء ولئن سألني لأعطي الله يقول الله لا أعطيه لكما سبحانه بعزته وجلاله جل جلاله ولئن سألني لأعطي الله ولئن استعانني لأعين الله وَمَا تَرَدَّتُوا اسمعي الحديث كلام رب العالمين ما أعظمه هو الله غني عنا يا جماعة هو قادر أنه يجعلنا نطيع نعطيه رصب علينا وقادر أنه يجعلنا نطيع رصب علينا لكن سبحانه فتح المجال ليتميز ناس ويتخلف ناس الله نجعلنا وإياكم إنه يتميزنا نعم قال وَمَا تَرَدَّتُوا بشيء الله يقول سبحانه وتعالى هو له الملك يأمر أي أمر، إنما أمرنا إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون أي شيء بغاية سبحانه وتعالى دجير السماة والأرض وإذا قضى أمراه فإنما يقول له فيكون وما ترددت في شيء ترددي في قبض روح عبدي المؤمن يريد الحياة وأنا أكره مساءها سبحان الله تخيل المبدأ أن الله يترع أن يبقى فما دارك إيش يفعل لأجل هذا يغيب صدر إبراريم عليه السلام أن يحرق فقلنا يا كوني بردا سلاما لا إبراهيم يذكر إبراهيم عليه السلام أن ابنه يوم تركه في الواري غير بجرء أنه يموت فجعل الأسئدة من الناس جعل الله الناس كلها تأتي إليه اليوم في مكة لأجل هذا تلتع الفتاة التي أحدها رب العالمين كانت في فلسطين في ميدياري وأحب ربي رب العالمين لأجل قضية عندها مع الإيمان قضية الحياة مستحيل تفعل شيء إنه يغرم الناس أو يطلع منها شيء يسكن الناس فجاء لات الناس مدين شوف كيف القرآن يخاطب قلوبنا كيف يحركها جاءتها مدين ثم معها غنم وترغط رعاهم لكن في رجال جالتين. الله عز وجل يعجبه تفرصاتها أعجبت أعجبت الله سبحانه وتعالى أحب ما ما تفعل فلكن احسن رجل في الدنيا الكرة الارضية احسن واحد فيها موت مدين في مدرس الجيلة هو في مطر فالله جل جلاله ما جعله ليس روح لهم لا جاب موسى عليه السلام اللي قال الله عنه وَأَلْقَيْتُ عليك ما حَبَّتَ مِّنِّي الله يقول لعبتني عبد احبك وَلِلْتُشْنَا لَا مِنِي تخيل لوحدة زوج واحد الله يقولني أحبه سبحان الله الله يقول عن موسى وَأَنَا اخْتَرَتُكُ الله يقول لموسى وَكَنَّمَ اللَّهُ مُوسَا تَكْلِيمًا ومع ذلك الله يجعل موسى يروح للمصر عشان في واحدة تستاهل هناك يروح المدية مصر عشان هناك شوف كيف الله سبحانه وتعالى طيب شوفي أخلاقها لما رآها لما وجدنا مدينا يوم وصل عند ماء مدينا يسقون من الناس وجد علي أمتا من الناس يسقون نساء ورجال نساء تاقهات ورجال تاقين ما بعض مختلطين ووجد من دونهم المرأتين تذودا سيد انتين ما يرعون مع الناس يحرون الغنب من هنا ومن هنا قال ما خطبكما قال اش فيكم تسقوم مع الناس قال تعالى لا مستحيل نسقي نحن نخارط الناس لا نسقي حتى يصبر الرياء احنا عندنا مبادئ وعندنا علاقة مع رب العالمين ما نبغى نصبرها بأشان الناس نخارطهم لا نصبر لا نسخي حتى نصدر يا طيب اتو ايش انطلعكم وابونا شيخ كبير اصلا والله لو كان عندنا واحد ما اطلعنا احنا علاقتنا برب العالمين ما ليعين قلوبها ما عندنا تراثات راشع عاطفية نظرا نكملها بعلاقات شراب او نحذب ببناتك فجاءته احدى وما تمشي كيف تمشي يا رب ايش اللي اعجبت ليها يا رب العالمين تمشي يا رب تحيا ماذا عيات ثالث ومقدمات قالت إِنَّا أبي أدعوك ماذا قلت الله إحنا عازمينك وما قصرت معنا إِنَّا أبي أدعوك ليد يتأجر ما استقلت لنا تمشي وراه وتبني بالحجر يمين وتبني بالحجر يسار عشان تخلي يروح البيت ماذا قلت بالله يروح يمين تشتك ببيت الثالث الأسفر هذاك بيتنا لا يجب معناه عندها علاقة مع رب العالمين ما تريد أن تختارها فهل نحن بهالطريقة تعالي اليوم نبدأ فتعال وشوف في القران ايش تكلم الناس اللي تراكم لأجل الله عز وجل اتفقنا انه ما ينسى عبد الله اي والله يقدر الله سبحانه وتعالى يغلط عليك اي والله في اي لحظة في اي لحظة يقدر يأخذ احد بالناس لك لحظه يقدر ياخذك انت يقدر يقول خلي انا عندك 70 زاويه طرطها دايما في من المستشفى كل يوم جينا واحدة كانت عندها امل وطموح بس كلها في الدنيا جاء طرط سبعه متحرج خلاص ضغط الدنيا فجاه لكن في ناس لا ما عندها مشكله أعطان هي هدفها أعظم من هذا و هدفها مع رب العالمين أهم شيء ان انصح منك الود فالكل هيئن أهم شيء رب العالمين فالله محليشها و مرديها رضا عجيب تعال شوفي ايش اللي خذينها ما, ما نترك أشياء لله عز وجل و حتى تقولونها غير لعباية يقولك والله ما يقدرون تتفكر و أبقى شطر الأغاني والله ودي بس ما أقدر هي سكينة الآن هي هي والله لو أخذها الله سبحانه وتعالى كان جعلته ويا رب رجعني وأترك كل شيء نشوف هناك عندنا المرضى المتشفى يا الله يتطلع يتطلع أشياء يا رب ويجيبون لكوا يتكلمون المتشفى يقولون يا رب ربك اشفني ويطوي كل شيء بك سبحان الله هذا هو مطدور هذا بس في غرفة عجل في المتشفى هذا كيف لو صارت تحت تعالوا يشوفوا في القرآن كيف يتكلم الله سبحانه وتعالى عن الناس اللي تركوا لأجل. يقول الله عز وجل آية عجيبة بدرات مئة بالسلسل وعلى ما نختم فيها يقول الله سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك يقول الحل هنا تعال خلي أجلبك يعيش هنا صح مع القرآن مع هذا الكتاب خلي يعلمك كيف تعيشين صح كل جهاد يشتغل صح الكتالوج ونحن والله لا نشتغل إلا بهذا القرآن ما نعيش صح ألا به كتاب أنزلناه إليك مبارك فعلا نشوف ايش يرى الله ما قال الله سبحانه وتعالى ليقرأوا آياته لو قال ليقرأوا آياته كان نجيل خلاص إننا قرأنا بس ما حسينا الشيء الله ما ولا قال ولا قال يسمعهم قال ليتدبروا آياته كيف تفهم؟ تبدأ تحس واش معنى هالسلام اللي يقال ليتذكر آياته ول يتذكر منهم كل الناس نعم ول يتذكر أول الباب شو قال رجل الله سبحانه وتعالى وذهبنا لداود سليمان إيش مالها رب مال سليمان نعم الأدب تقدرين تقدرين يقال في السماء نعم الأمام يقول كانوا نعم نعم الله إنه أواب ايش معنى أواب الواحد يقول طيب معنى أواب نستغفر نستغفر احنا لا نعم الله بدو إنه أواب تعال اخذي مقطع من حياتك واذا قدرتي وقدرت أسوي امتوي زيه فلنفعل من الآن مو من اليوم ولا بكرة الآن نفعل ونخطط ونقرر الآن ماذا فعل يا رب؟ الآية بعدها اذا ورضى عليه بالعشي شوفوا الآن كيف عاشت والله بصح اذا ورضى عليه بالعشي الصافينات الجياد ايش يعني الصافينات الجياد لاحظة الان هو عنده شيء خارجي جذاب عنده خيول كلها له تمها الله طاطنات لان الطاطنات خلقها رب العالمين ما تقف على اربع قوائم خلقها الله تقف على ثلاث قوائم تخيلي شكلها تقف على ثلاث قوائم والرابع من ثني شكلها والوارد فتتسبب الالباب مستعدة سنطلب شيء لحظة هذا الوارد منها شكل جذاب هالطريقة طيب ونون يمشي قال الجياد يعني اللي يمشي منها سريع جواد أسرع الخيل فيسبب الباب ويسبب الأنظار ودك طالع فيه ودك الطالع فيه اللي واقف وقد انتنا أحد قوائمه فهل نشهد الجذاب الخلاب اللي من بنظره ما أنصاف ساعات داخلية قال الله إِذَا أَنَا أَنْزَلْتُ عَلَيْكُمْ الْأَشْيَاءَ الصَّافِنَاتِ في الجهاد إِثْنِيْعَةِ يَام فقال إني احببت حب الخير احببت حب الخير يا ذكر ربي حتى سارت بالحجاب يقول قلبي اختل عندها التوازن حبيت الشيء اللي برا عندك الغربي وعلاقتي مع رب العالمين أليه غابة الشمس طوارت بالحجاب أنا جاء طالع في الخيول والمشهد الجذاب وما صليت العصر حتى طوارت الشمس بالحجاب طيب عادي صل إيه والله يا أخي والله لو كان صلى عادي وما يخذف الحرقة في جلبه كان عادي بعده عند رب العالمين ولا شيء عند رب العالمين ولن يقيد الله يعمل عمل عدد شوف ايش وهذا اللي نبغى نسويه اليوم الآن قرر الآن حصل عنده شيء خارجي أكثر علاقة مع رب العالمين مباشرة قال ردوا لي يقول رجعوه مرة أخرى رجع الخيول وطلع الخيول ردوا لي ايش توقعين ثواء هذا الآن نسل اللي كان مشغل في حياته وهذا يعني منتهى الجمال عنده والنزل اللي يقع في القويل حقتها قال ردوا لي فقط يقامس حمد السوق والاناء بدا يضرب بالسيف انه ما يطوع العنق يضربها بساقها ليه ليش الله يقول سوق وأعناق ليش هر ساقه يضرب اخبارها حتى يعلمك الله سبحانه وتعالى ان في ناس اهم شيء عند رب العالمين هاي الخيل احسن ما فيها في ساقها تجري فيها اقطعها واحسن ما في شكل جمالها عنقها اقطعها الان فقطع السوق يا رب انظر اضرب فيها احسننا فيها كلها عتانك طيب غير منك غيرات البلوتوثان غيرات العبادة طيب بعدها خلاص يعطيها كل شيء لا اسمع الآلة اللي بعدها وَلَا قَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانِ في فترة اختبار في فترة اختبار الناس قالوا بسليمان يا اخي هذا اسهل من هذا سلوح تقطع الخيول يالله الحين ما عد عندك شيء وديك وانا عندك وسيلة مواصلات وابتدع سنشو عيوان زيش فاسمعيني التافيين والتافيهات في الطريقة هذه يقوم يقتعد غيبت كل شيء بهالطريقة يأتي بسر المسألة عاد لا تكون لهم هذا بهذا سليمان مدطع هذا رب العالم يندع كان ايش هو الله سبحانه وتعالى قال وَلَقَدْ قد تمنى سليمان بيعطي فتره نشوف ايش تسوين هل ترجعين لدعوه الناس شيء ولا انت صادقه اهم شيء عندك رب العالمين لا والله باخبك واللي يبغى رب العالمين على يفعل فيني يساله يقطعني يقطعني اهم شيء اني ما ابغى الا الله ايش الآية اللي بعدها شوفي هو غيّر وكان ابغى نغير لو تفا تفاها عندنا والله يا جماعه يعني جربناها سنين وما رضينا نستعجله ونغيرها وهو عباءه وغيرنا المهلمة الأولى وأشتر أشياء وعلاقات الآية الثانية, الآية الثانية فيها بلاء في فترة لا يعني تختبرين فيها يتنجحين أو تسردين أهم شيء اللي ينجح يا رب نجحنا معك إيش الآية الثالثة مبالغ يقول يتقرب إلي حتى أحده بعدين يجاب ولا إن سألني لا راتي شوف الآية اللي بعدها قال رب وسر لي يا رب سامحني يا رب وسر لي مع إنها غيرت ذلك، وقعت المنكر، وكل شيء. لكن بعدها يقول: قال رب رفلي وهذا لي ملك لا ينذر لأحد بادي إلّا أن غير كل شيء وأصبري مع الله وقول يا رب وأصلبي كل أمية في جلبت لو عندك مليون أمية أصلبيها. أقسم باللّه أن حق لكن لا عذر كل خير سألتيه ويطرّف عن كل شر إن كان سألتيه أو ما سألتيه. اسمعي الشو والله سبحانه وتعالى. قال رب الكريم دني والكال مبر لي أحد من بعدي إنك أرسل الوهام بعدها رقام له الريح سبحان الله الواحد يقدر يقول إيش دخل الريح في الخير اللي هم دقطعها لأن ما نفهم القرآن تعال يفني وشوف كيف يدخل في قلبك وشوف كيف تقررين الآن في التغيير هوش جقطع جقطع خيول هذه الخيول كانت تعملها تحتاج علف والعلف يحتاج فلوس والفلوس هذه تحتاج انه يشتغل عشان يحصلها ويحتاج احد يروح يشتريها كل يوم والخيل تضرب وتحتاج سيل لعالجها بيضري والخيول تحتاج استبطن والخيول عطيها رائحة والخيول تحتاج استبطن والخيول تحتاج لجام تحتاج تحتاج ولو ما جاء في الطريق ما ما تدخل الطريق شوفي الله إذا جاء يعوض كيف يعوض في ترغوا ترى خلول تعال نحمله هنك نتخرنا ونوذيح أبا أحمله في السماء جبت عن أدل خلول في الأرض أبا أخلي الناس المساكين اللي كانوا وهو ما عندها شيء مسكين شريمان ما عنده مواصلات ما دام غير لأبي واستغفر له وصبر وطبر إنه من يتقي ويصدر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين حمل الله في السماء سبحان الله فسخّرنا له الريح، شوف كيف يعظمك الله، شوف السعادة هنا، تصنع أشياء ما للناس، قيل ليش يقول الله فسخّرنا له الريح، تجري بأمره، ليه بأمره؟ ما يضيع أي أحد، الخيل أول أي واحد يركبه أمرها تمشي، الآن بدأ يتميل هذا مع الله حتى أبدا، ولا إنسان لو أطيلنا يضل رب العالمين، يكرم رب العالمين أيه مكرم. فقال الله الريح هذه والضفاف الريح ما يحمل ما هي غير تتحرك الا بأمره هو مو زي الخيول شفت كيف العطش شفت كيف النتاكين كانوا يشوفونه اول ايش نسووا كذا وسووا نفس ها ووبعد نفس كذا ها ما في قال الله تجري بامر لغاء حيث أصاب هذا عادت السماء الان عطار كيف في السماء طيب باجي في الارض هذا انت مسافر كم سرعة الخيل كم سرعة الريح وجوهها شهر وراوحها شهر ان اللي كانت تاخذه الخروف شهرين ستين يوم ليل نهار ليل نهار قاعدين في التدريب يقول الله لا ما دام غيرت لي اجلي ابي خلي بيع توديك وتجيبك في نص يوم اللي كانت تاخذه شهرين صار نص يوم سبحان الله شوف كيف يستر الله بدأت السعادة من يوم وصار فا... واحد كانوا شهرين وبعد انا هذا يقص ضيقه لا الان وخر عنك عمل يحتاج سنة يخليه طلعه يكالله في يوم أمني يتبغيرها بعد خمس سنوات يحقلك الله بكره شيء غريب لكن مع الله لا مو غريب فعلي شوفي الآن عطاه في السماء بقى غيب وغير السباب لو كان جالس قال والشياطين شوهم يا رب الشياطين جمع الله على الشياطين للذنيا كلها وإذا أراد الله فعلي والشياطين كل ذنى يوجدت الشياطين ابنه واثنون له رغم عنهم كل جنة هذا توب الأرض عطاها الله في السماء وهذا توب الأرض اشتبقي؟ ما بقول لك؟ رعان الزحار والشاطين كل جنة وغروات تبقى شيء بتحت الأرض يجيبون لك بأمر الله عز وجل طيب ان لي ما يطيح من الشياطين ما هم اي الكيك قال والشياطين كل بَنَّائٍ وَغَوَّافٍ اللي ما يبغى وَأَخَلِنَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَاقِ مربطين اش كان الله بعد هذا عندما تتخيلين تقول يا الله بس عشان قطع أخيول عطاها الله كل هذا إلا تجيك آية مفاجأة اللي بعدها على قروب هذا أعطاؤنا هاد أعطاؤنا قول الله كذا نعطي تبغين تجربين اليوم إيه والله نبغى نجرب كلها خل نرجع صح سوي كل شيء يبغاه الله كل شيء وترجي كل شيء يشوفني من كسبان أول اللي يكسب أنت هذا صانعنا فمن أول أمس كدير حساب انتهى في القضية لا وإلا له طيب الناس اللي قالوا لا سلمان غطام المتشدد لا الآن بس له وإن له ودعنا يقول عندكم عطنا كل شيء البعض يجي عندنا وريه إيش لا وإن له ودعنا لزلفا وخصنا مااب هذه الحياة أنا إن أولياء الله في أولياء لله وفي أولياء الشيطان. ألا إن أولياء الله ما لهم يا ربي أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ما لهم يفعلون يا رب. الذين آمنوا وكانوا يتقون أي أمر شوف يا رب رزقنا أرض عليها واحدة تشوفوا يضرب العين لا شافت خويا على المنكر جالس أين كره في المنكر ما نفع جالس بدأ العالم يحسون لها قيمة لها جذر عند رب العالمين هذه البرزة خلاص ما ترضى أي شيء ما يرضى رب العالمين الناس ضحك خلاك ضحك مساكين يضحكون عشان يكبري عفاري ريال أنا تضحك كثيرا قال الله فلضحكوا قلينا ناس كثير بضحك لكن والله من أنواع الكآبة في الدنيا ما تعرف نوم. بيضاع من نهار الصبح بس والله يعاني في ضنكهم لا يعلم حل الله ما أصلحون اللي يغور من أول ما صدق كل شيء عشان لا ينوم. يقول الله جل جلاله في كتابه العظيم: فَيَضْحَكُ قَلِيلٌ وَيَبْكُ سَكِيرٌ جزاء جزاءً بما كانوا يكسبون كيف تحس قلوبنا هالطريقة لا أحد يعطيك منه لله عز وجل ولم تنالي ما عند الله إلا برع الله عز وجل هو الذي أضحك وأبكى إذا بغيت تسعدك تسعدك إذا بغيت أسكت أسكت اللهم يا رب العالمين اجعلنا من سعداء الدنيا والآخرة كيف طريب أتعج أول طريقة يا ربي أريد أن نكسب معك قال الله سبحانه وتعالى وَلَوْ أَنَّهُمْ تَهَلُوا مَا يُوَاضُونَ بِهِ لا أحد ما قال لو أنهم قرأوا الكلام عن القرآن الآن ما قالوا لو أنهم قرأوا إيش دوني عن القرآن لقد يا أَيُّوَنَّا الناس قد جاءتكم موعظة مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ فالقرآن موعظة يقول الله ليس ليس ليس ليس ليس او تحفظون بس لا ولو انهم فعلوا فعلوا تسمع كل الناس يردون اوصالهم ترد من بطرها لو الدين ينتهم تقول رب اللي يردئ نفعلها خلاص فلا تخرعنا بالقلم خلاص ان الاعتلم قالوا ان الاستعفرت وخاولت حتى يزالوا يزال يزال زاني ما, ما كل الامور خلاص اكثر من ان انا اوقف معها مداما تردناها والله ما اخرى علاقتي مع الله عشان شيء تافه ولو أَنْ تعلم ما مَا به بِهِ لك لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ شوف الكلام الجميل خير لَهُمْ يقول الله انا اثر ولا سعادتك في أحد يقدر لا والله إلا الله الآن كم مشاكل في المحاكم وطلاق كل صلاح هذا اللي نشوفينهم كانت بجانا يا الله ربنا نتشق رغيه يا الله ربنا نتكتبه لي يا الله لي يا الله, لي يا الله, لي يا الله لي ثم بعدين كتب لها وفي وبالنهاية أنواع النشاط وأنواع الطلاقة لأن إذا تولى الله عز وجل أحد يختار لها أحسن واحد أما إذا وقلك نفسك خلاص إيس واحد يتعسك ي ي ي ي يغضبك في حياتك كلها مدرس الزواج في أي أمر الله اللي قاتل على كل شيء قال الله عز وجل إنا ولي الله من من كساءه ويتوالى الصالحين. يقول الله هنا لو أن فعلت ما يتعذب لي، لكان خيرا لهم وأشد تثبتا. مشغولة بآمر الله. وأهم شيء أفعل، أهم شيء يدي في أن أرض الله. هو ترضيني هل معادلة رضي الله عنه ورضوا علي. إذا ما ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكانوا خير لهم وأشد تثبيتا وإذا لا انسيناهم شوف الصب النعمه لدنا اجر الناظم صراطا مستقيما ومن يطي الله ما قالوا حب الله بسحب جامد لا يطي الله والرسول فأولئك مع الذين أمنعنا الله عليهم من الذين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفوز من الله وشكر بالله يا ليما آية نزلت جاءت أم بكر ينتصب لأنها واقعة في حياتنا وكل واحد يستفيد منها منا وكل واحد يستفيد قال الله عز وجل ليس بأمانينكم هذا للمسلمين يقول قضية هي على شئة الناس ولا على أمان الناس تبغى تسعى تسعى لا القضية عند رب العالمين طيب يا ربي تعال دعان يعني تعالي نفس الغائل يسمع يسمعش رب العالمين ليست بأمانكم ولا أمان أهل الكتاب. ما يعم السوء والجذب. سمع البوكر الآية هذه؟ مباشرة قال ينتقض. انطلق النبي عليه الصلاة والسلام. قال يا رسول الله الآية هذه صحيح. معناها أن كل سوء نفعله نجاز فيه. يعني أي جذب صحيح لازم دهون جذب ثري. بأمر بالخبر. شو مش دايم النبي عليه الصلاة والسلام بطل عليه الصلاة والسلام أعطانا هو يعني تبغين كثيرة حتى كثير السعادة في الثقل عندك ولا تبغين كثيرة سعادة عندك نبدأ منهج الحياة والله أريد مو بإعجاب ولا هو بعلاقات حب ولا هذا جربنا يا جماعة شوفوا الناس يتحلو فاعشوا في أخت الغالية قال يا رسول الله أو كل سوء يعني كل